إذ سن سن سن سن بنكم بن تندا وَمَا غَالِبُ الْخُرَّافِ إِلَّا بُشْرَى وَلَسْتَ قُمْ نَبِي وما جاء له الله إلا بشريك وما إن به قلوبك وما النفر رُؤِ إِلَّا مِن عَيْنِ دَلَّا نَمَّا عَذِذُ حَقِّي إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَانَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً